فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَنفَعْنِي مَالِيَهْ وَلَا بَنِيَّهْ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ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 ذبل غت التراق وقيل مراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم